وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُمْ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُمْ الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فله الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أودين وإن كان رجل لالة او امراة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يصابها بها غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله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 ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا, يدخله نارا خالدا فيها فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإذا شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله أَوْ يجعل الله لهن سبيلا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 يتوبون ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان قال اني تبت الان كفار اولائك اعتدنا لهم عذابا اليما يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ وَلَا تَعْذِلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يأتين بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِن رَّأَيْتُم مُّسْتَبْدَلَ زَوْجٍ مِّنْ مَّكَانِ زَوْجٍ وَآتَيْتُم إحداهن ناق فلا تاخذوا منه شيئا اتخذونه بهتانا واثما مبينا وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا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 حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم, وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وتُمَّاتُكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتوا بهم فإن لم تكونوا دخلتوا بهم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 إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتوا به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراطيتم به من بعد الفريضه إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض بعضكم من بعض فانكحوا بالاذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ يَصُومَ عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا